قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا فغفر لنا ذنوبنا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 وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ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 كالذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين